قناه المحراب, المحراب تقدم, تقدم تقدم استقيم اعتدال و تقارب و الخلل اتم الصف الاول فالاول الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 خف الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك فأولئك خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم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 سأو فيها ولا تكلمون إنّه كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا آمننا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا وَإِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ بالارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فسال العاد قال الا لبثتم الا قليلا قال الا لبثتم الا قليلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وقرب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين